قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينفّئكم إذا مزّقت كل مزّق ينفّئكم إذا مزّقت كل مزّق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنّ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 في ذَلِكَ لا آية إن في ذلك لا آية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود من فضله يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغون وقدر في السرد وعملوا صالحاً وعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير.